إ ذ أ و ى ا ل ف ت ي ة إ ل ى الكهف فقالوا ربنا, فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على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 إلى ا ل ك ه ف ي ا ل ك ربكم م م ن ر ح ا ب ه و ي ه ي ئ ل ك م من أ م ر ك م م ف ق ه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 من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال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 أ ي ه ا أ ز ك ى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا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 أ موسوعه م م ا ي ع ل م م ه إ ل ا ق ل ي ل ف ل ا تمار فيهم إ ل ا م ر ا ء ا ظاهرا و ل ا ت س ت ت ف فيهم منهم أحدا و ل ا تقولن ل ش ي ء إن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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعمال وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياء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 موعد ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون و يا ق و و ل ن ي ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا الا ابليس فسجدوا إلا إبليس كان م ن الجن ف ف س و ع ه أفتتخذونه وذريته و ل ي ا ب ل س ي وهم ل ك م ع ل و م الاسلاميه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 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما ك أكثر ا الإنسان جدلا ن شيء و منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم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 بآيات ر موسوعه ر ض ع ن النابلسي س ي م ق د ا إنا للعلوم الاسلاميه أن و َ إ ِ ن تدعهم َُُْْ الى َ الهدى َُْ فلن َ يهتدوا ََُْ إ ِ ذ ا أ َ ب َ د ا وربك َََُّ الغفور َُُْ ذو ُ الرحمه ََّْ ة لو َْ يؤاخذهم َُِ بما َِ كسبوا ََُ لعجل ََََ لهم َُُ العذاب ََْ بل َْ لهم َُْ موعد ٌَِْ لن َ يجدوا َُِ مِنْ موئلا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 م و س و ا ه النابلسي ل من سفرنا للعلوم ا ل ا س ل ا فإن اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فاقتدى على اثارهما قصصا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 سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صدرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا